باب الانيه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضه ولا تاكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره متفق عليه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 متفق عليه في حديث طويل وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضه أخرجه البخاري